بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا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 بِكَ طأَنْ حِسَابَا قَبّ السمواتِ وَالْأَرْرضِ وَماَا ضَيَْهُ مَوحمَانِ لا يَنكُونَ مِنْه قِطَابَا يَوْمَ يَقومُُ الرُوح وَمَد إِكَ تُصفََ ل ييتَكلمُون لا ييتَكلمونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ وَحْمَُ وَقَا صَوابَا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه ما ابا ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه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 يوم ترجف راجفها تتبعها الوادفها قلوب يومئذ واجفها أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان شاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى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 في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررها قتل الإنسان ما أكفرها من أي شيء خلقها من نطفة خلقه فقدرها ثم السبيل يسرها ثم أماته فأقبرها ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنى صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وَحَدائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَدَنِيِّهِ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة طاحكة مستبشرها ووجوه يومئذ عليها غبرها ترهقها قترها أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم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 كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّنَحْجُبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأراضي ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عينا يشرب بها المقربون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 وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُمَّ بَلْ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى السَّمَاءِ شَقَّتْ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 وينقرب إلى أهله مسرورا وأما مَنْ أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فيصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن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 والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب الالم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا تبرجت واليوم الموعود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 فرعون وثمود فللذين كفروا فِي تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوط بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما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 بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعاه فاجعله غتاء أحواه سنقرئك فلا تنساه إلا ما شاء الله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 فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ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 بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد برمذات العماد التي لم يطلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالواد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 ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا ذكت الأرض دكا ذكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجحنم وجيء يومئذ بجحنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد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 فهديناه النجدين فلقتح من العقبها وما أدراك من العقبها فك رقبا أو إطعان في يوم ذي مسغبها يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا متربها ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة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 وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ ابْتَعَثَ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعطروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها وَلَا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى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 إلا بتغراؤ وجه ربي الأعلى ولن سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم فالضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللأخرة خير لك من الأولى ولن سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رَبِّكَ فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدر ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب و ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قطين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين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 وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازيله فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازيله فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر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 إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالفق وتواصوا بالصبق بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يَحْسَبُ أن ما له أخلده كَلَّا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأبئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر فَعَلَ فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكون بسم الله الرحمن الرحيم لإناث قريش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 ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا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 بي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحده الله الصمد لم يلد ولم يولده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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الفناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة